يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إذا تدايتم بدين إله ما فكتبوه، واليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يك كاتب أي يكتب كما علمه الله، فاليكتب وللمن الذي عليه الحق واليتقى الله ربّه.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 من الشهداء ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكِّر فتذكِّر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأم أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أَجَلِ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 كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم